سيسمى الربين ذا نحنين يتشرد الحناء ألا كيدستقسين في الغنائم أمش فرقت إنسن الغنائم ذاير الرب ذا الرسول أقدث ربي ثروم يرون الخير في الله ضعث ربي ذا فينس ماذا الصحة غثمنا إنم المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 ما يتسوى ذكرت ربيع مغرى نازن لله يافيس ذي لما نرسن النوت غفى فنسن يتكارن وذي فدن غفى ظليه أدى الصديق نور الشوحون ذي قوي ينسهن نرزاق واذا كذا الصح ذي المؤمنين أسعان الدرجة علينا ذي لاعفون غربة فنسن ذا الرزق يرحان ذي الجنات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 ليوحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون امكتش ديمكني وعاذ ربنس يوث الترباث ذيشنث يوثث سننوان تفغم فينك نشعرن أرى يرين ذي لنوان ربنس روعدني نش يفغى ذي الحق الرافر الكافريونور ديشغيم أكنا ذي ديش سبدي الحق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 أمكتث ديميه ظرفان جمعاونا غفافان وان إن عماواند أو اندفكا أرف ذي الملايكات أدى سن مستثبعا وريو قمر بيقيا حسا كندي في الشريس أذر سن ولون وان أنصر غرب ردياس رب ريسو أغرفها لا يشنذي طب الرمور إذ يوشيكم ونعاش آمنة منها. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به القدام أم حتيثد ندم في اللون درمان إغضرد في اللون مان ذي ينعك ونزج ذي يسن تذبع في اللون التوسيخ الشيطان أذي السقول وننوان أذي قاضي استضرا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كهروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاءقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وان للكافرين عذاب النار مشتي صدمدي وحا وبشير مدي كاث اقريذ ونسقعذ يضر نبذك يمنا اذ شرغولا ون ابذ يخ أوثث شخفوني ضوذان على خطر نهني اللان اشقرون ربي ذنفيس أثنوني اشقرون ربي ذندي شقع ربي العقافي شعار عرض الثواجم ومجال الكفر عثفتمش يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم البار ومن يوليهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتالنا ومتحييزا للافئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير خلونا ويذكي يمنا مرث مرير من الكفار تشويع ثنين الضغم ورسن تزيث عرور منهر قرثار ونرسن تزينا عرور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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ماشي كنوي ثنين غان أذا ربك نثنين غان ماشي لكشتشيني قوثا أذا ربك نيقوثا أكنا ذي الممنين الصغور سيزرف يرهان أربي سلدي كل شيء أدع المسوري سعير حج بوكنا ذي الصضعف أربي الكذي كفري ون.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 ولكن نكون نغير أربعا ونكون نفيع رفي الطقس والشما ذي الممنن ربي السن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كل الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فنوغو ذكي أتضع ثربي ذنفيش وتوخر ثربي اللاش خلو لسلمي القرآن ارتلي ثمي ذاك شقرا نقرع نشلا نهني مما كذر سلين إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم عرضون أم شر ذيك ليس الدون أغرب ذي عزهن ذيك كم نور فهم أمركني على المرضي إلا ذيك سنحر الخير سيرت نر نفس لن غسيرات النفس لن أضرح نتجنا الذفير يا أيها الذين آمنوا اشتجيبوا لله و للرسول دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب للذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فنوين ويذك يومنان أنا عمثي ربي ذنهي ميل ليش سولوند أغلوي أنك لذي يحيون عارمت ربي نيكتشم يارفنا ذنبه وريس أين يسمني غير سلاد النجمة عم التغاثر مصيبة في نوردن ضروا يارا ذوذي ضر من واحد سن عارمت بالله ثانا ربي في الزفي وعلى العقابيس واذكرو انتم قليل ومستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم ناش فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أميك فيه ديميث اللام أقليل السوح قرم ذي القاعد بدك مدنكم خطفا يقمون اندرث من عم يعونيكم سنصريس يرزقكم استذيرهان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 فنويا نتعلم مميس عرمثثا شنون ذي الدريانون لجر ماذا ربنا ثنغرس لجرثم قرنة عاش يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فنويا وذكي منان ما تستقوى زم ربيا أو أن يقمى مكس فرقا أن الحق يكذ الفطر أو أن يمحو الشيئة أو أن يعفوه الدنوف ربي ذبو الفضر زم قرآن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أمكتد ممشورا فاللخو ذكي خفرا أكحفس نغك نغن نغك السفغن ذي مكا للسندين يندي ربي ربي في وذي السندين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الولين و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او يتنا بنا بعذاب نديم من يلوج نديران لا يسنغدنين نشراح ركنا نفرو ادنينك شبن واقيه وقات النعدان امشنا ا مغرخذ وقذ الحق غضرت في اللغي فراظا ذي سهلا ومغفور ان غفكات تحتفق الريح وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المشجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم يخبرني أن أعتب سوشني جرشت في رسن ولم يخبرني أن أعتب أن أعطبنا أن أستغفر أن أعطبنا أن أعطبنا ربي أن الحرام أقول لن ذي نو عضو ما هو ذني ربيا لكن الكثره ديكشن الشمانو فعليما وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتشذيه تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون في زلنش ندير كذا حش صفر د شقار هذا في ومجال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وإذا كنني كفران لا تصرفهم دشين ففرذر باتزقين تصرفهم بعد أكين اشني يغرض دمى ومن بعده شو غرفن واذا شنيني غفران غتمش ترى النهران لي الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ضافه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولائك هم الخاشرون اربد حز وذي اللان فيريث نغفر أذيقم وذن ديري وغفا ببا مرة أثني يقم ذخرة ميس أذوي ذكيد الخشرين قل للذين كفروا إن ينتهوا يوفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الولين إن أسني وذي كفرا ماذا ينجان الكفار أسني محوين عدان مقرن ثني عدان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 مران يا ربي وحدس مدين الجان الكفر أربي يخذ من يضراث مقر غر ذفير حصوث أربي يذون ذمع ون نتذمع ون يرهان نتذمح من يرهان حزب وعلموا وعلموا ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرباء واليتاماء والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان والله على كل شيء قدير أحصوث مثل بحمد كران ذي الغنيم تس خمسة ذي الى الربية كذن فيه أذوي ذاكي ثقار فن الغنايم ذاين دربحن يمجو من أغرف نعده ذي وجيل ذي مغفان أذوي نديجر وبريد ميل الله استحته من أم أصربي ذوي ندن نزير فرعب ذاكي أسرف ورقان الفرق الحق في الفطر أستني فيه ملال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 ويحيى من حيه عن بينا وإن الله لسميع عليم أما كثيث دميث اللام غلجيها يغذر إقربا نحن غلجيها يبعذن القفرس الدوثون أمريوكن ثم وعذم سيدي ثم خلفهم ذي الوعد أكنا قطي ربيهم ذي رامريت وجرذن ويخفرن أكنا ديفان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 ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور إمي إثنى ديشنا ربي ذي ثرقث ذروس يذسن أمرت ستني ديشنا أتفشل ما تسمخ الفم نمعنى إحوان ربي يعلم شفر يهمر إمي وانتني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 واصبروا إن الله مع الصابرين هنا ونعود ذكي يمنا مرث من المثال فات الكفار ورسن الرجلات ذكرت ربنا السواطاش أكلمها تترب حم تضعط ربي ذنفيس ورثم خلافتك الشلم ذلك تروح صفرت ربثان دماغ غريض الشيصفريا ولا تكونوك الذين خرجوا من ديارهم بطر ورئاء ناش ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ورتي لثم إذاك دفغا ذج سن سزوخ أثنظر المدان زجنت في بريطة ربية ربي, ربي يعلمك خدمان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 الشيطان رخ دايما شن ينه يا سنور الليا السوركني غير فن ونكني قري الهوان من مزره تربوعان يغرغر دفي ري الوج يقرش بالرغدي هوان اقرض إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أما في الديمسنا وإذا نسيرش وإذ كان هناك من السيرس المنافقين ذو مركان ولوان وقيل لانتين السلمان إغرثنا الدين السن ونيتشالين رب رتوار فرعا اشنا يضب الرمور ولو ترى اذ يتوفر الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ما تصرد الملائك مقفضنا أذكث نذمون نسن أذي يعلال نسن نسنين عرضة الأحتافة تمرغيوس وقم الرسوين كن إجزورني فاشنوان رب ريضل من العباد فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أم العادة نثف العون ذو ذي الله نقفه لنسان نكرن لياثا ربيا أكه نسنجا ربيا استدنفن السن ياخي ربيا هي قوال العيقة في ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ونعلى خطر ربية ورثكس النعمة إذ ينعمغ فيون القوم ألا مفدر النثنين أثن رب يشلد ألا علمش ويشعر حد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشريت بهم من خلفهم لعلهم يذكرون أم شري ذي شريث الدون وغرب ذوي ذي كفران نهنن وغينا ثمنا وذكي عهد ذي شن ومبعدك كل كلت أدخذ عن العهد شن نهنر شوقاتنا ربية مثل ملار قهرثن السجذي السن وذكي لنذفر سن إما هتذر نظار وإما تخافن من قوم خيانة فانبذليهم على شواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقه إنهم لا يعجزون ما عدنك غذرا لقومن ننثعه ذم عرمسا أثنت كيف كيف نهني مؤذي ذاك النظر أثنى ربي حملنا وذي لنذغ الدران ونحسف كفران نهني ذاين نسران ورين لي وإسن نسمر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عضو والله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هكذا سنين تزمرم ذرقوا عن ذرح الجرخير يسرد السجوة يعذونا الرب ذوي ذاك يقول لن ذي عذونا ون الوي ذاكين نظن ونوثن تسين مرع ماذا ربثني سنذاك كيبين نرى الصرفا ففرث الربط خلصا ورونت رحو الشماء وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو سميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بالصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ما الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ما يلمرنا الله هنا ولذي تشميل الغرس تشريكا غفربيا أثن تساني سلد العلمي سلسعي الحد ما يلف غانك خذعان أثن بركيك ربيا إذن نتعكي السقوان سننصري سيكون المؤمنين يستذكر ولو ننسن أمر أتفكد كين لان إذن القاعدة تستذكورة ولو ننسنين فارقا أنت ربنا هنستذكرا نستور يتواغ يا أيها النبي أعزبك الله وما نتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين عن القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أن في بركيه ربي ذي المؤمنين كثب عن أن في الصحرش وذي يمنا إما ركرنا غطرات ملاً عشرين صبراً ذي هنا غرف المتين ميل ذي هنا مياه وذا كذا غرف نلف لذا كني خفراً ونمر ملاً ذي فهمنا لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ثرى ربي السخف في اللون من يعلم ويصعف في اللون ملن مي الصفريين ذيون نذغر في المتين ملن والفات غرفين ألفين سجدنا ربي إذا ربينا تندمان غريب السيصفريين ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم للا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أرسل قرن النبي أذي السطف محفاج أكلث نفذ سوذريم أرد فني يقوى ذه مورث تفغم شين الدنيث أربي كفغم ذرا خارث أربي ريسو أغرف على يسند ضبر رمور أمر ريسو ولا لا وين جردن تريد يغرف اللون ذوق وينك يتخذ مم لأسف قرنطاش فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أقول لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم الجث الغنما نون الغنما ذين الدربح ومجهد غروعة ومتنغا إذ رحل ذين زيدا إستقوى ذهكنا ربي ربي أعفونا طعاس أنه يتشور در حنة أنفي ناس نيوي ذي اللان ذي محفاس الكفاش ننوان ما يحصى ربي صري خير يتشور نولا وننوان أذا واندي فكا خير وبيني يبيني وان يانا أذا واني سمح ربي أعفونا طعاس أنه يتشور در حنة وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم أثنى ما فغنك خذعان خذعان ربي قفلك في الصوضهنس واحد سن ربي يعمل سكل شيء يسنى يضب الرمور إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير وذي من جهدا سشين سن ذيما ننسن شذين في سبيل الله ذويذ دفكان ثانس دوقت دو أي مقجة نصرنتن وإذا هويت عاون وعا وإذا ككني يمنن لكن ندهجرنا لا ونجتلسنا الشمع ألمهجران دغروا مضرفون النصر ذي الدين يوجف النصر فاللوان حش أغفره الله يجارون يلسن العهد ربك تخذهم بغراث والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وذا كنن خفرا ويتعوان ذي سنوان ورث انتعوان ذي خنويا موليش ولذيلي ذي فساد مقار ذي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وذ يمن هجرا جهدا شذ في سبيل الله ذو دفكنثا سذوغ إيم جوجا ونصرنتا وذك ذو الممن ذو الصح أشعان العفور رزق بالهان والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولوا الرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم واذا هيمن بعدكن هجرا وجهد اذوان واذا خدين هن الذهوان واذا كن جيروث اكن مقرفا اكد الحرم محفوظ رب كل شيء علم